يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينقصوا أولئك الذين ليسوا من خلاصة من النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كان يعملون أفمن كان على عجل سنقبه ويسرور شاهد منه ومن خبه كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزان فالنار موحده فلا تكفيهم ياتي منه انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمنون في الاخره من كان يريد الحياه الدنيا هذه الدنيا شغلتنا عن طاعه ربنا صرفتنا عن عبادته والقيام بحقه لان فيها اغراء وفيها ملاهي وشهوات وصوارف الدنيا جعلها الله معونه وبلغا وزادا في طريقنا الى الاخره لكن فجعلها الله فدمة لنا هي تقدمنا حتى نصر لأن الغاية التي من أجلها جئنا إلى هنا ما هو العمل الدنيا والاشتغال بها والتلهي لا لا إنما جئنا إلى هنا لأداء دور خاص ألا وهو عبادة ربك الفلاسفة القدماء كانوا يطرحون ثلاثة اسئله وكل هذه الاسئله جاءت رسالات للاجابه عنها السؤال الاول من اين اتيت من اين جئت والسؤال الثاني لماذا جئت والسؤال الثالث الى اين بعد ما تنتهي مسرحيه حياتي الى حيث هذه الاسئله التي كان الفلاسفه القدماء والحدثاء يطرحونها من اجاب عنها رسالات السماء كتاب ربنا رسولنا العظيم صلى الله عليه وسلم اجاب عن هذه فنحن لفُومن ما جئنا إلى هنا لنكسب الدينار والدرهم، لنبني العمارات، لنكسب السيارات أو نتقلد المناصب لا إنما قلِّفنا لغاية خاص. جعل الله الكون كله يخدمنا من أجل تحقيق هذه الغايه وهذا المعنى يجب استحضاره دائماً ابدا بمجرد أنت ماتت في القبرك سات الملائكة تسألك هذه الأسئلة عن خالقك عن عملك عن موقفك من هذا الدين ومن هذا الرسول ما تسألك عن العمارات ما تسألك عن الدولارات ما تسألك عن البلاد ما تسألك عن الشركات لا أسألك. اذا نحن في الدنيا منا من يريد الله ومننا من يريد من يريد الآخرة ومننا من يريد الدنيا فالله يذم أهل الدنيا الذين أعطوها بكل كلمة أعطوها بكل جهده ما سر كل الله شيئا ما سر للحياه الحياة في الآخرة شيئا الدنيا كما هو العالم بالعار يعمل الدنيا والان يحاولون كل المحاولات هذا الذي له ربط بالسماء ربط بالله عز وجل وربط بالآخرة يريدون ان يقطعوه أن يقطعوا صلته بالله وبالعاقبه فقط فكر في قطعه ارضيه فكر في سياره فكر في عماره فكر في وظيفه فأكدر في الرصيم كم فأكدر وهاتذر خليت مع الأرض أخلت إلى الأرض ما سستطلع إلى السماء ما سستطلع إلى القبر ما بعد القبر ما سستطلع إلى النار وجحيمها والجن ونعيمها لا يحاول أنه نبقى عن ثلثة هذه والحياة العخيرة. عن هؤلاء يحدثنا الله هنا وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حديث يربينا ويبين لنا المسار الحقيقي ويبين لنا الطريق الصحيح فيقول مالي وللدنيا هكذا رسول الله عليه وسلم. وهو رسول الله وقد حماه الله سبحانه وتعالى أن يتطلع إلى الدنيا وأن يملأ بها خلقها معصوم ومع ذلك كان الله يقول له ولا تمدن عينيك الى ما مسأنه به ازواجا منهم زهره الحياه في الدنيا ديك يا رب قل نفسي لهم فيه ورزق ربك خير وأبقى نعيم الآخرة خير وأبقى خير من الدنيا بقبضها وقيدها وهو أبقى لا يفنى أما الحياة كلها تفنى الحياة كلها تضمر و... فكان يقول عليه الصلاة والسلام مالي وللدنيا مثلي ومثل الدنيا مثل راكب راكب مساحب استذل بشجرة لما عيب لحقه نام من العياء من الاعياء لا يعني ثم مال بها ان ذهب وتركها ترك الشجرة فالدنيا يزلك الشجرة بيدقها ذهب وتركها فأنسى ولوم بلفت المليارات قلت لكم بالراس كم من سرق سرش السبعين مليار دولار؟ السبعين مليار ماذا أخذ؟ متران من القماش ليس في لمن بقيت المليارات؟ لمن بقيت الدولارات؟ لمن؟ إن الأرض لله يورثها من يشاء ومبقى. والدليل أنها لله لو كانت لك أخصها معك سأخص شيئا منها لا يسلبها الله منك ويتركها للآخرين يتنازعون عليها هذا يخضرها وهذا ياخذ منها وهذا يخص جزاء وهذا يخل كذا فيها يتنازعون وبعدين يسلطونها لمن يذهبون ويذهبونها لمن وهذا لا عليها اذن لا تحمل الدنيا اعمل لمن؟ لله وللآخرة حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه اطاها بكل كدب اطاها بكلين. من كانت الدنيا همه شبت الله عليه بشملا وجعل فقره بين عينيه ولم ينس من الدنيا الا ما ومن كانت عنده العكس ومن كانت الآخرة رحمة من سرق من الدنيا لا والدنيا من كان ولكن لماذا يعمل لما يعمل الدنيا لا يعمل لماذا بعد المؤمن يعمل الآخرة يبني يشتري أراضي في الآخرة يشتري حور العين في الآخرة يشتري القصور والمنازل العالية في الآخرة يشتري رضا الله يشتري الجنة عندنا غرضه الدنيا وسيله يدفعها لياخذ عملاء من كانت الاخره همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه ولو كان خاليا وفاط واتته الدنيا وهي رائعه فيها لانه لا ياخذ لك ما تجب الا طبعا واتته الدنيا ولو. ولو لم يطلبها هي تطلبه لأنك ما تخل من الدنيا حتى تستقل رزقك فتساق الله وأجمله في الطلب لن تموت سا... نفس حتى تستكمل رزقها فتساق الله وأجمله في الطلب نعم بحث عن رزق بحث عن ما كتبه لك هنا لكن تعطيه من كل إله اطلبه بالآخرة لا تعقل درهما حتى يأنا الرب العزة فيه. لا تصرفه الا فيما يرضي الله عز وجل لا تنميه الا فيما يحب الله وهذا الهوى كافي لا اذا اخواني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة قال عليه الصلاه والسلام ما ذان جائعان الحديث في صحيح مسلم وقد الف في هذا الحديث عالم كبير اسمه الحافظ ابن راجيح ألف في هذا الحديث رساله خاصه ونعمه ثانيه اشهد الحديث قال اعظم ما يهلك الانسان ويقسم ظهره ويقضي عليه ويصير ويصير رميما ما يسوء بمجابهه الله امران حب المال وحب الشر الجل وراء المال من حلال أم من حرام ثم التطلع إلى الأماكن العالية في الدنيا، وزير برلماني رئيس كان يريد العلم قال هذه قاس الأرض فيقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما ذئبان جائعاني أرسل في غنم صور جد ياب جحيم راحوا بيش الزريبة من هنا الزريبة كم فيها قتلوا فيها خمس مئات راعز كتعرفوا المخطط ديال الديب الديب إذا ظفر بمجموعه من الأغنام أشي يعمل وش يأخذ واحد اثنين ويغسلها ثم يتخذنا منها كذا لا أشي يعمل الديب دامت حركة الأغنام موجودة ما هو يرى الأغنام أمامه الا وهو ياخذ يعمل مسير خاصه وحد المعنى المخاطيص يربط يربط الاغنام به ما ادري ماذا تطالع يعمل وحده جانبيه خاصه يترك الأغنام كلها تتطلع اليه هكذا لا تستطيع الرؤيه فياخذ الاولى ويسقطها ياكلها ياخذ الثانيه ويسقطها, يأخذ الثانية ويسقطها والرابعه والخامسه وال105 ما يسرح ويهدأ وهو جاه ما يسرح ويهدأ حتى يسرح من حركه الأبناء ما يرى من الواحد تتحرك امامه فنبينا صلى الله عليه وسلم ولو كان من أهل المدينة ولكنه يدري عن ايش الاعراف الباديه وعن الحركات الباديه و... يعرف ما في مواحدة. بيقول عليه الصلاة والسلام ما لئباني جائعاني أرسل في غنم بافسد لها من حرص المر على المال والشرف لديه ما كانش حاجة يقول رسول صلى الله عليه وسلم الفساد هي الأخنام تشوفه كاين واحد جودية النسائل كيف تسددين الإنسان وعقيدة الإنسان وأعمال الإنسان وياتي, وياتي عليها في القواعد كلها أكسد أشكل سادة من هذه الأغنام أو من هذه التئام في هؤلاء الأغنام أشوه. حرص المرض الحرص على المال والشرح لأن الإنسان ما يحرص على المال على الحصول على المال يبيع دينها يبيع عربها بنته يساوي على بنته يعطي بنته يساوي على زوجته يسلم زوجته وعند من العلم كثير من هذه سلم من لكي لكي يحصل على وراءه أعطى بنته لكي يحصل على منصر المال وترى الشراف وترى إذن إخواني يقول الله عز هنا من كان يريد الحياة الدنيا يريد الدنيا ما يريد حياة الآخرة لا الحياة الدنيا وهذا الإنسان الذي فقط يريد الحياة الدنيا والقصيص الإيماني ما عنده ستطلع الاخره والعمل الاخره هذا لا يتصور لا يتصور لا في قلبه أما الذي يشهد أن لا اله إلا الله وأن محمد رسول الله أما الذي يضع جبهته ويغفرها بالتراب تعظيما لله هذا ما يمكن أبداً أن تنقع في سلاقه بالله ويمكن أعطيب كله للدنيا أبداً من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أجزينتها الله فينا زينة الحياة الدنيا الشهوات. زين الناجح بالشهوات من النساء غرض من النساء بأي ثمن غرض حق شهوته في اللواط أو المال أو الخير المسومة القبل كرس الخير مستوى وما واليوم السيارات والمركبات والأنعام والحلب المقصود الدنيا وزين السر الله عز وجل نوفي إني هذا الذي يعيد الدنيا نعطيه الدنيا نوفي إني نوفي يعني قسطه الوافي الكامل ولكن ليس له في آخرة إلا النار من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وتوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يدخذوا عامل للدنيا نعطيهم الدنيا فالناس الذين أرادوا الحضارة بنوا لنا أدركوا أوجعوا لنا حققوا ما أرادوا لنا استولى على الشعوب ومتصلوا خيراتها وتمراتها ودماءها حصلوا على ذلك والأناس الله أعطاه ليش لانهم اتوها من بابها الذي ينتج المطلوب خلاص حسن الذي يعمل في الدنيا باعمال الاخره يوفيه له يريد كافر بنى مسجدا كافر يعني قدم مساعده لايتام للفقراء المساكين كذا رمم طرق صنع قناطر بنى ملاجئ مدارس خيريه مليونير كبير يهودي نصراني مجوسي عمل الخير بذل مجهود في الخير عمل الخير على غير ارضيه الايمان هذا رب العزه يجازيه هنا ما ينقص له شيء يعطيه حقه وافيه كاملا وردت هذه حديث صحيح يعني الله يوسع له في رزقه ويبارك له في اولاده وفي في حياته سبحان الله حتى يلقى الله إذا كان ولا بد بقي, بقى له شيء عند الله يخفف عنه حتى يلقى الله وليس عليه شيء وليس على الله شيء بالفتل إليه ليس شيء نعم حتى المؤمن سبحان الله إذا عمل للدنيا ما ننسى الحديث الذي يحدثنا عنه أبو هريرة ويقول ثلاث مرات يريد ان يحدد في الحديث عليه ثلاث مرات يخاف من وعيد هذا الحديث اشوفه يقول ابوه غيرك اول ما يقضى بين ثلاثه أول ما يقضى. المحكمه الربانيه اول ما تفصل بعد الدماء طبعا يقضى بين ثلاثه شو لهم العامل والعابد والمجاهد بل اقول العالم والمجاهد والمنفق يتابعا فيمثلون أمام الله ويسألهم ويذكرهم بالنعم التي أخبقها عليهم ماذا قديتهم الشكر في سبيل هذه النعم <تصفيق> العالم وعرفهم قل ماذا فعلت في ذلك قل يا ربي تعلمت العلم من أجلك وعلمت من اجلك خطبت من اجلك وألقيت الدروس من أجلك يقول كذا كذا بل فعل ذلك ليقال قال ليقول الناس وقد قالوا الدين اخر خلاص تخلص الله عطاك ما قصدت اليه وافيه كامله وفي اليه اعمالك انطلقوا به الى الله ما شاء الله ابو هريره سنغنى عليه من هذا يقول انسى نفسي منهم انا من هؤلاء ولو انه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يوسع ايضا بالمجاهد ويعرفون يا عم ماذا فائدة اعطيت تعطي وقلت فعلت يقول يا رب قاتلت فيك حتى قلت كذاب يقول كذاب بل فعلت ليقال وقت قيل قلت نص باش يقولوا الناس خلاص خلاص يجايذ من المتصدق هذا الذي ادى الزكاه وأطعم الفقراء والايتام والمساكين وبنى مشاريع خيريه ما شاء الله كذا ليش يعرفون يعرف ليش بعد اعطيتك المال وفعلت لي فعل ماذا فعلت يقول يا رب ما من باب ينفق فيك الا وقد افرز قل كذاب بل فعلت ليقال وقد قيل هبوا الى الله بس الله هؤلاء يفعلوا ليش وللاخره وال... ولا للدنيا الدنيا. من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وفيها لا ينفقون قد يقول خائن ايوه سبحان الله انزلت الدنيا اجنع له الان نأتي المسجد للصلاة، أنظر النهار كله سائب، أو في التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقراءة القرآن، ونقطع عن الدنيا وخلاص. لا يا أخي الكريم. إياك أتبقى إياك نسبها هذا. الدنيا ذمها الله ليش؟ إذا لم تكن بروح الآخرة، بروح الدين، أصبحت بس فيها روح الدين، تصير كلها إيش؟ رباني. تصير كذا وواحد الدار والدرهم ينبغي ان يسلم اذا اسلم المسلم كسبه واخذ لا ياخذ الدرهم ان لم المسلم للمسلم فاذا كان الدرهم كافرا ما ياخذه شو الدرهم المسلم والتلزيون لا ياخون التلزيون يدخلوا البيت ان التلزيون المسلم اذا كان كافر يدخلوا لا السياره لا ياخذها الا اذا اسلمت الكتاب لا يخذ الا الكتاب المسلم والشريط لا يخذ الشريط المسلم والجريده ما يقرا الا الجريده المسلمه والمراه ما يتزوج الا المراه المسلمه والفيله لا يشرب الا الفيل المسلمه والمدرسه لا يدخل الا المدرسه المسلمه والشارع ما يقدر ما يجول في الشارع الا في شارع مسلمه والوزاره المسلمه والاداره المسلمه والرئاسه المسلمه والكره الارضيه المسلمه فهمتم؟ هذا المعنى ما تقصده الايه من كان يريد ومن كان يريد من كان يريد العاجلة دنيا لأنه مستعجله لا صلوخة للأعياء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. انظر يا اخي رجل ونقصة بالدنيا لكن الدنيا ما تنال لي شاء الله ما تحصل على شيء إلا بمشيئة الأمر شاء الله ما يعطي كم الإنسان يجري من الدنيا اليوم وغدا وبعد قد مانا يريدها يريد هارفنا ما تريدون؟ ليه؟ لأن الله ما شاء من كان يريد العاجلة حتجنا له فيها ما نشأ ما, ما يشأ هو رسول الله ثم قال لمن نريد إذا كان هو من, من سجله الله سبحانه وتعالى في من يريد أن يعطيهم إذا كان لا فجأ ثم جعلنا له جهنم هذه الآية تواكب مع هذه من ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها والحالة هذه هو, هو مؤمن على أرضية الايمان يطلب الدنيا على أرضية <تصفيق> إيمانية كتاب ربنا في القبر نعم زوجة ماشي الدنيا أرق... ما ما أذن فيها الكتاب ما أذن فيه خطر وما لم يذكر فيه يفعل نتأخر وهكذا فكل شيء يأخذه إيمانيا حتى السيارة كما قلنا السيارة الإيمانية والطائرة المؤمنة والقبل المؤمنة والحضاره المؤمنة الحضارة يريدها المسلم الإسلامية أما إذا كانت كافرة لا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم بسر الملك اخواني إذا إخواني المؤمن نعم المال الصالح للرجل الصالح الدنيا كلها بقتلها وقضيتها خلقها الله للمؤمن لمن يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لماذا يستعين بها على طاعه الله وعلى الجهاد في سبيل الله لاعلاج كلمه الله لتحقيق سلطه الله في ارض الله على عباد الله الدنيا كلها من الذره الى المجره كلها تشهد ان لا اله الا الله خلقها الله لخدمه المؤمن أما الكافر تسلط عليها لأنه عزه الله وهي تعلم الله الدنيا كلها عابده لله بنص كتاب الله فخلقها الله للمؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قل من حرر زينة الله والدنيا كلها زينة الدنيا زين الدنيا خاضرة حلوه زين في منظرها وفي مذاقها والنساء زين زين لنسح الشهوات من, من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب كل هذا زين ذلك مساعر حياة الدنيا هذه الدنيا كلها يقول الله عز وجل كل حرمه هذه الغينة هذه الدنيا كلها شو أحرمها على المؤمن لا أحرم ما يحرم على المؤمن كلها أحرم أشياء محرمة نعزو على الأسابق شجرة واحدة جنة كدعال شجرة واحدة هي اللي حرم الجناد ذا الله س أسكنه الله سين آدم خل واحدة حرة فقط الدنيا كلها حلال الله أباح لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث والخبائث معذورات كذلك اذا اخواني إخواني سبحانك كل قر من حرم زينة الله الذي اخرج لمن لعباده لمن يعبدونه لمن يطيعونه لمن أعطوا كل, كل حياته لله أعطوا حق العبادة والطيبات قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة وموقع أما الكفر لا فانتصبتوا عليه سوف يحاسبه الله وعند قدرها لكن من الله نعم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها لماذا أقول لكم هذا؟ لا, ست... لا تفهموا عني ها؟ شيء غير صحيح. لانه مرة كنا نتحدث عن الدنيا، كنا مع طلبة العلم واحد نقل عنا أننا نمر بالسلبيات نمر الناس لكي ينعزلوا عن الدنيا ويدخلوا ذرائع المساجد، وينصرف الدنيا كلها للكفار والأعداء ونحن ننقطع عن هذا الخير كله. يعني نقل عنا العكس. لا يأكل اخواني الدنيا كلها خلقها الله لمن؟ للمؤمن لأنها من نعم الله أعطاها سبحانه وتعالى الله نعم بعد هذا اقول قال من كان يريد الحياة الدنيا ونسيها لوفي إليهم أعمالهم فيها وفيها لا يحصل اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها كل ما صنع الانسان في الحياه الدنيا ما يجده اثرا قطعا وعبر بالحشود لان الحشود في اللغه العربيه هو المرض ياثر النوق ويؤثر الجمال ال ال الناقه يعني اذا تعرضها هذا المرض تنصفخ عندما تنصفخ تاكل وتشرب تشرب شدة الحرقه التي في قلبها فتشرب وتشرب وتشرب وتشرب حتى تموت فكذلك اصحاب الاعمال الدنيوية يعملون للدنيا صرا اعمالهم منصفحه حضار ما شاء الله داد داد ولكن يوم القيامه يدو يدو يجدون من شيئا ولو ضخموا هذه الاموال ولو ضخموا العمارات وضخموا الشركات وضخموا البنكات واجري في الاخره حتى الذين ينفقونها في يعني في المصالح الدنيويه أو في مصالح هم يعتدونها في المصالح الأخيرة مثل عباد النصارى وعباد اليهود قد ينفقونها فيما يظنونه خيرا يجدون في الأخيرة والله يجدون. ما يجدون ليش يحن ناس موانعين وحبط ما صنعوا فيها وباطل الماكن بل هذل صرفوها في محاربة الدين في معارضة شريعة رب العالمين نعم كما هو الحال لأن في العالم كله فهم يعني يبينون أموال طائلة في محاربة الدين في محاربة الدين إيه حتى إني والله قرأت اليوم في الصباح قرأت جريدة بل ثلاث جرات جريدة وانا وأنا أخاف أن لانه لأنه أخاف على نفسي، جريدة ثاني بغضية ثاني علمانية ثاني أصحابهما ملاحدة إحداهما جاءت بمقال بمقال يذكر العدد الوفير من الشباب الذين تنصروا عبر شبكات الانترنت ويذكر فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان العديد من الشباب الذين اصبحوا ملاحده خرجوا عن دين الاسلام وهي تشجع هؤلاء الشباب والله هكذا جريده مغربيه هذا مقال مقال اخر في ذكر صاحب و... صاحب هذا المقال امراتين امراتين ألفتا كتابات في الطعن في هذا البيت في الطعن في الإسلام والطعن في شريعه الاسلام واحده كويتية وواحده اردنيه وهل تجيء مازال زال قضيهها المحكمه يُنزل، وعنده صاحب المقال يعني عنده استجواب معه كيف وماذا تنتظر، وفيما إذا حكم المحكمة وكذا, وكذا وفي النهاية أتى بقائمة من شباب هذه الأمة من المغاربة يؤيدون هؤلاء الكتاب ويحاربون كل من يعارض فكرة هؤلاء باسم الفكر الحر. والفكر العربي فكر حر ما ينفع له حاجة وهناك قائمة كبيرة من الشباب من الكتاب والكبار ومن الدكاترة ومن ومن ومن ما شاء الله لنا لله و اليه رضو هذا في بلاد ها كان آباء وأجدادهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بل كانوا من الفاتحين أصبح الأبناء يتنكرون لهذه العقيدة ويحاربون هذا الدين عبر الجرائد والمقالات التي تنشر الان وانا أخاف ان اسلم ولكن كلكم تعلمون الجرائد الالمانيه موجودة في, في الساعه لا اله الا الله من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها يوصل اليهم اعمالهم فيها وهم فيها غير خفيه أولئك الذين ليس لهم الاخره الا النار وحرق ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يفعلون ثم بعد هذا يقول رب العزه سبحانه أفمن كان على بينه من ربه ويسلوه شارج منه ومن قبله كساب موسى إمامه ورحمة هذه الآية ارصبك فيها العلماء وقالوا فيها قولا كثيرا ونحن نحاول ان شاء الله ان نذكر قولين او قولا واحدا على في <تصفيق> الحالة نفهم به الايه وثم نسير ان شاء الله فمن كان على بينه وانا اتذكر حينما اردت ان اخذ جائزه في الدروس الوضعيه وفي الخطابه سئلت عن هذه الايه اتذكر يعني ال راعي الله عليه ها عن معنى هذه المهم يا هذه الآية وقال الناس فيها اقوالا كثيره افمن كان على بينه من ربه ويسلوه شاهدا منه ومن قبله كتاب موسى امامه ورحمه اولئك يؤمنون به ما من الذي كان على بينه اولا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه الى يوم الدين فهم على بينه من صلتهم بربه على البينة من العقيدة. على بينة من منهاج ربهم ما يشكون في يقول هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله ما لم يشك. فاول من كان على بينة سيدنا رسول الله ومن كان متصفا به كانوا على بينة من عقيدة جليله. اعرفوا الشرك والجاهلية وعرفوا الاسلام فتشبثوا به وما اطلقوا منه ابدا ماتوا دونه ومنذ عرفوه السيوف مسلوله حتى كان الواحد منهم يفتخر بل اقول يفتخر بموته في ساحه الجهاد في سبيل الله ويبكي على نفسه مات على فراشه مثل خالد بن الوليد يقول ها أنا اموت موت البعير ما رضى بموت بالجزع كل يقول كل عضو فيه دعنه بسيف أو وخزه برمح كل عضو في يديه في رجليه في خضين في خصيرته في ظهره في, في كل شيء في رجله في رأسه كله مخدوش ويقول ها أنا اموت موت البعير ما رضى يقول فلا لا نامس اعين الجبناء يتمنى, يتمنى الموت لسبيل الله ولكن سبحان الله لأن الموت لسبيل الله وسام شرافي ما جائزة نوبل جائزة رب العالمين جائزة نوبل يهودية وجائزة رب العالمين مقام الشهداء مقام الشهداء لا ينالوه أحد لأنهم يكون في مصاف الأنبياء والوصلين ومن يتع الله والرسول فأولئه مع الذين أنعاء الله عليهم من النبيين وش... من نبيهين والصديقين والشهداء. والشهداء الصديقين أبي بكر رضي الله عنه وقلالا ونالا شهده معا والشهداء والصالحين وحسن أولئي فرقك نعم أقول النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه كانوا على بينه من هذه العقيده الصحيحه ما كان يتنوش النبي عليه الصلاه والسلام كان الوحي ينزل عليه وكان الصحابه رضوان الله عليهم يعتقدون العقيده الجازمه ان روح الرسول صلى الله عليه وسلم تتصل بالملايكه العلى هذه عقيده هو الذي يشهد على هذه العقيده هو الجزار افمن كان على بينه وهو رسول الله بما يوحى اليه وخصوص المعجزات التي كانت تؤيد رسالته ثم اكبر شاهد يشهد برسالته الا وهو القران افمن كان على بينه من ربه ويتلوه ويتبعه شاهد من ربه اشهد الشاهد القرآن بماذا يشهد برسالة رسول الله بإعجازة عجاز العالم في عصر رسول الله وبعد عصر وإلى الآن ها هو القرآن يعجز العالم ويقول إن استطاعوا أن ياتوا بصورة من مثله بطرة بطرة هذا الدين وبطرة رسالة الإسلام وما استطاع وإن كنتوا في ربي مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله فإن لم تفعلوا هو لم تفعل. وإلى الآن قد المكان أيها في العالم كله إذن هذه المكان معجزة برسالة برسالة رسول وهناك شهادة ان يكون هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هذا هو المكان الذي يمكن قديم. يكون هذا هو المكان الذي يمكن في يكون هذا هو المكان الذي يمكن ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة إماماً للناس ورحمة لهم هذا الكتاب يشهد برسالة رسول الله يجدونه مكسوبا عندهم في التوراة والزبور في الكتاب المقدس القديم هذا ربنا منحرث ولكن تلك البقية التي كانت بقية ربنا يشهد بان فيها ما يشهد برسالة رسول الله وبأن هذا القرآن كلام رب العزة عند التوراة لأنهم كانوا احرص الناس على إبطال رسالة رسول الله وما ظهر أحد ليقول والله ما عندنا هكذا ما ظهر وإلى الآن ما يظهر ما يستطيعون أن يعارضوا هذا القرآن إلا بالدس فيه اذا اللي هو على بينه من ربه ومن صدق رسالته والشاهد موجود حديث وقديم كيف يعارض كيف يكذب كيف يدرم كيف يرمض منهاجه كيف يحارب دينه وعقيدته كيف؟ أفمن كان على ذينا من ربه ويسلوه شاهده منه ومن قبله كساب موسى إباهم ورحمه أهذا مثل أولئك الذين هم في الظلوبات ليسوا بخارج منها هل يستويان كيف عارف هذا الكتابة؟ كيف يكفر به؟ كيف يعلن جحوده وربيه ورصده ورده كيف؟ هذا عار؟ هل يحصى أحد في بيته؟ هل يحصى الرب في ملتهي؟ هل يكفر به في ملتهي؟ انسى انسى نفسه في ملتهي تحصى عندك عبد يعصيك عند, عند ولد يعصيك وزي بيته كيف؟ عاشوا فنحن في ملك الله في دار الله نتمتع بخيرات الله ونحن نكفر بالله ونعارض الله ونحارب كلام الله ونرد على رسول الله فيه؟ افمن كان على امرنا سب ربه ويسلوه شاهد ومن قبله حساب موسى بالنمل والرحمه قال الله اولئك الكمال الذين كانوا في عهد رسول الله وهم والذين سمعوه بإحسان وهم الذين أولئك الى يوم الدين اولئك يبلغون ثم قال ومن يكفر من الاحزاب سواء في عهد كل من سحز ضد الكتاب واليوم الاحزاب كلها ضد الكتاب الأحزاب العلمانيه كلها ضد الكتاب والاحزاب الارضيه من اجل الكفر من يهود ونصارى ومجوس وبوذيين ومشركين كلهم ضد الكتاب فالاحزاب سواء في عهد رسول الله ولا بعد الناس وقف السعاده فهم ضد الكتاب ومن يكفر بهم من الاحزاب فالنار موعده والله لا يخلف عنها النار هي الموعد ثم يزيل يسلي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم فلا اسالوا فيك منه الرسول صلى الله عليه وسلم ترى ما شك في هذا الدين ما اعتراه ابدا راي في كونه هذا من ربنا ابدا في الايه الاخرى يقول فيكنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما اشك وأسأل لا بحاجة تقول واحد يقول شك فيه شيء معنى لو كان يشك او كان في حاجة ايه ان يسأل لا بحاجة تقول واحد هالذي اقول لك ما في الشك عندك كتفة ولا لا يشك ولكنك تحتمله هكذا نزل منزلة المحتمين منزلة المتشك بس قول ذاك عندك في الشك في هالا هكذا ليه. فكذلك الله عز وجل يقول فلا تفضل خصوص الله يربنا في شخص نبينا فلا تفضل في مرية حيث يكون فلا تكن من مشركين وهزم استشراس من يشرك بالله انه لمن ارتبط بهذا القائد العظيم لمن ارتبط بهذا الرسول الكريم فلا تكن في بريه منه اياك ان تنزل اياك ان, أن تنزل لا فلا تكن في بريه منه انه الحق من ربك فكل الانظمه باطله كل, كل الايديولوجيات جاهليه كل فكره باطله كل حكم لاغم كل منهاج متاسم إلا هذا الكتاب إلا منهاج هذا الكتاب ليس لأنه الحق والحق الحق انه إنه الحق ليش إنه الحق لأن مصدره من ربك من وضع لك المنهاج الثربوي ممن يربيك بهذا الكتاب إنه الحق من ربيك فلا تنفير ربك. فلا تكوني من إنه الحق من ربك فلا تكونن من المنزيد ولكن أكثر الناس لا يوم. هذه في تسليع للرسول صلى الله عليه يعني حتى يستعد إذا الأمة أو العالم كله كان معارضا له ومحاربا له وكل داعيا فإن يكون هكذا السلم ما يمن ما ما يقنط من هذه ولو كنت واحدة بقيت واحدة إن إبراهيم كان أمة اذا كنت على الحق فانت أمة تجمع فيك ما يتجمع في الامه كده ما اثرقه في, في الامه تجمع فيه، ينتصف في امه قائد بينه فاكثر الناس معرضين معرضون عن هذا الدين عن هذه العقيده اكثر القوى الارضيه يحاربون الدين ولكن اكثر الناس لا يؤمنون وان ستع اكثر من في الارض يدرون اكثر في وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولو حرصت إذاً إذا كنت على الحق فتشبث بالحق ما تنظر إلى الكفرة لو نظرت إلى الكفرة أعظم أمة في الأرض شو هي؟ الكفار يتشين أعظم دولة من؟ الصين الصين كم يكتلون؟ مليار الزياد؟ من مليار قدر الأم العالم الإسلامي كله يقدروا العالم الإسلامي كم؟ مليار؟ وخمسمائة ولا ستسمائة هيش؟ ها مليون لا ولا لا ولكن هذه الغربلزة ها اشتجد كل حثالة السيدة كلها غثائية كغثاء السيل كلها سبلة اذا جاء الحق كلها سنجره ما الذي يثبت ما اظن خمسة في المائة ثلاثة في المائة اربعة في المائة ما أظل. من الامة الاسلامية لم يلكرى الارضية نسأل الله السلام ده ما عانتم تشوف نحن نرى من ابنائنا من يعلن كفر وردتها ايه من تربى في حضن الاسلام ومنهم والله يكسب انه كان حافظا للقران وتربى في بيت ايماني والله هكذا يقول ان تربى في كذا تربيت في في المسجد في الكتاب وثم وثم ثم وكنت وكنت مع مع المسيحيين وإلى آخره وكنت ابغضهم وكنت وكنت ثم سميه اللي وعيد عديد ما شاء الله والجريده عندي. ان لله وما الى راجعون تطع تعكسا من قال وجل ها؟ ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ثم بعد هذا قال سبحانه ومن أظلم مما يفسر على الله الكريم اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه سبحانك الله ومن الحمدك أشهد لا إله ألا أتى صفرك واتوب إليك سبحان ربك ربا زتا ما يصفون وسلام على الموصلين والحمد لله رب العالمين